وما كنت متخذ المضلين عضدا التحقيق في معنى هذه الآية الكريمة أن الله يقول ما أشهدت إبليس وجنوده أي ما أحبرتهم خلق السماوات والأرض فأستعين بهم على خلقها ولا خلق أنفسهم أي ولا أشهدتهم خلق أنفسهم أي ما أشهدت بعضهم خلق بعضهم فأستعين به على خلقه بل تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير فكيف تصرفون لهم حقي وتتخذونهم أولياء من دوني وانا خالق كل شيء وهذا المعنى الذي أشارت له الايه من أن الخالق هو المعبود وحده جاء مبينا في آيات كثيرة وقد قدمنا كثيرا منها في مواضع متعدده كقوله افمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وقوله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وقوله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وقوله تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات الآية وقوله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات الآية إلى غير ذلك من الآيات كما قدمناه مرارا وقال بعض العلماء ولا خلق أنفسهم أي ما أشهدتهم خلق أنفسهم بل خلقتهم على ما أردت وكيف شئت وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وما كنت متخذ المضلين عضدا فيه الإظهار في محل الإضمار لأن الأصل الظاهر وما كنت متخذهم عضدا كقوله ما أشهدتهم والنكته البلاغية في الاظهار في محل الاضمار هي ذمه تعالى لهم بلفظ الاضلال وقوله عضد أي أعوان وفي هذه الآية الكريمة التنبيه على أن الضالين المضلين لا ينبغي الاستعانة بهم والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب والمعنى المذكور أشير له في مواضع أخر كقوله تعالى قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين والظهير المعين والمضلون الذين يضلون أتباعهم عن طريق الحق وقد قدمنا معنى الضلال وإطلاقاته في القرآن بشواهده العربية قوله تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا أي واذكر يوم يقول الله جل وعلا للمشركين الذين كانوا يشركون معه الآلهة والأنداد من الأصنام وغيرها من المعبودات من دون الله توبيخا لهم وتقريعا نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء معي فالمفعولان محذوفان أي زعمتموهم شركاء لي كذبا وافتراء اي دعوهم واستغيثوا بهم لينصروكم ويمنعوكم من عذابي فدعوهم فلم يستجيبوا لهم أي فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من عدم استجابتهم لهم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 وضل عنكم ما كنتم تزعمون والايات في تبرؤهم منهم يوم القيامه وعدم استجابتهم لهم كثيره جدا وخطبه الشيطان المذكوره في سوره ابراهيم في قوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الامر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم إلى قوله إني كفرت بما أشركتموني من قبل من قبيل ذلك المعنى المذكور في الآيات المذكورة أيها المستمع الكريم سوف ندعو تفسير بقية الآية للقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته